sai a oh. Da-da-da. Uh -huh. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة بما شاء وسع كرسيّه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم <تصفيق> فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل لهم من مالك الملك ؤتي الملك من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا ينقلون تدير تولد الليله في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب فكيف اذا جمعنا فريده لعنه الله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 انه ليس لرسول سلطان على الذين لا امنوا وعلى ربهم يتوكلون انه ليس لرسول سلطان على الذين لا امنوا وعلى ربهم يتوكلون يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض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 فَوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِسُقْطَانَ أَن يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ أَن يَحْسُدُونَ للعالمين وهي كاذو الذين كفروا لمزدقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين وهي كاذو الذين كفروا لمزدقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين وَإِنَّكَ لَذَلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُصَدِّقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَذَلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُصَدِّقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ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 سَيُؤْثَمُ الْجَمْعُ وَالْمُلُونُ نَهْدُبُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ قَدْ أَهْوَامَ سَيُؤْثَمُ الْجَمْعُ وَالْمُلُونُ نَهْدُبُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ قَدْ أَهْوَامَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَن نَّحْضَرَنَّ قَرْ ناريا مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجلب من عذاب الالم ومن لا يذبح داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من ينصره اولياء اولئك في ضلال داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين يا قوم من اعجب داعي الله وامن به يرفع لكم من ظلمكم وينجكم من عذاب اليم ومن لا لو في الداعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء إِلَّا اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مَن يَنصُرُهُ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَرْفَعْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُدْخِلْكُم مِّن عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن يَكْفُرْ بِدَاعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مَن يَنصُرُهُ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ وَلَن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَاوًا وَإِنَّا لَمَّا سَنَعْلَنُ الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ الذين <سؤال> آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَام فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَام فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَام رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا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 ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين فبورئك الذي كفر فبورئ الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فبورئك الذي كفر فبورئ الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فبورئك الذي كفر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 وَحِيَ لَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا أُرِيدَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ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 صاردين. وأُحَيْنا إلى موسى أم ألقِعَ صاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَافِكُونَ فوقع الحق وبطْلَ ما كانوا يعملون فابوربو هُنَالِكَ وَانقلبُوا صاردين وأبحتُله إلى موسى أم ألقِعَ صاكَ فإذا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَافِكُونَ فوقع الحق وبطْلَ ما كانوا يعملون فابوربوه هُنالِكَ وَانقلبُوا صاردين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 ما رئتم به السفر إن الله سيبطله إن الله لا يستحر عمل المفسدين إن الله لا يستحر عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجلمون فلما ألقوا قال موسى ما رئتم به السفر إن الله سيبطله إن الله لا يستفع من المفسدين إن الله لا يستفع من المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كرها المجلمون فلما ألقوا قال موسى ما رئتم به سفر إن الله سيبطله إن الله لا يستفع من المفسدين الله لا يستحر عمل المفسدين ونرق الله الحق بكلماته ولو كره المجلمون فلما ألقوا قال موسى ما ليتم به سفر إن الله سيبطله إن الله لا يستحر عمل المفسدين إن الله لا يستحر عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره للمجرمون فلما ألقوا قال موسى ما لئتم به سفر إن الله سيبطله إن الله لا يصدف عمل المسجدين إن الله لا يصدف عمل المسجدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره للمجرمون فلما ألقوا قال موسى ما ريتم به السفر إن الله سيبطره إن الله لا يستفع عمل المفسدين إن الله لا يستفع عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ويغكرها المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما ريتم به السفر الله سيبطله إن الله لا يسلح عمل المفسدين إن الله لا يسلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجلمون لو أنزلناها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 من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم كُل أعوذ بأب الناس ملك الناس إله الناس من شرب الوسوى سلخ الناس الذي يوسمس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم كُل أعوذ بأب الناس ملك الناس إله الناس من شبر الوسوى سلخ الناس الذي يوسمس في صدور الناس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 من الجنة والناس أعوذ بكلمات الله الثامة من شر ما قلق أعوذ بكلمات الله الثامة من غضبه وعقابه ومن همزات الشياطين وأن يحرون أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان مهامة ومن شر كل عين لامة بسم الله للذي لا يقرب مع أصنه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بإزة الله وفدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بعزه الله وعظمته من شر ما اجد واحاذر بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين او حاسد او ساحر الله يشفيك بسم الله ارقيك اللهم رب الناس اذهب الباس واشف عنك الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء, شفاء لا يغادر سقما اللهم اني اسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العليا وباسمك الاعظم الذي اذا نودت به جبت واذا سئلت به اعطيت انت تشفي كل مريض وتعافي كل مبتلى اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى وافطل كل سحر او عين او اي ذلك يا رب العالمين انك ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أخيراً وليس أخيراً تبعو الوالدين أبوي أمي بالرحمة والمغفرة والعم أحمد الشروق رحمه الله صحر الفضل علينا بعد الله صلى الله عليه وسلم في التعلم من المسلم الأحلام وتدعو الله لمن سكل هذا اللقاء وصوره أخي وحبيبي السيد الأستاذ عبدالله المغربي وفاقه الله لمن يحبه ونطار وأولاده إنه ولي ذلك والقادر عليه وشكراً لكل من يتابعونا في تويتر أتمنى نشر هذه الرقية فهي رقية مختصرة إن شاء الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله لينفع بها وكل عامل أنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وباكاته